بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك دعك ربك وما قل ولا خير لك من الأولى ولا خير لك من الأولى ولا ترف يعطيك ربك فترضى ولا ألم يجدك يتيما فأوى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما